بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدو كموما أو لا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاء قوم من الحق يخرجون الرسول وانياكم يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرعون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَتْكَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمُ أَعْذَاءً وَيَبْثُطُوا إِلَيْكُمُ 117. ودوا لو تكفرون 118. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم 119. يوم القيامة يفصن بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم موء إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا, وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أفعل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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي هِمٍّ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم منهم مَّوَدَّةً والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما يناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولوهم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 الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إلى القفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتون ولا جناح عليكم ان تنكحوا الذكورات اذا اتيتمن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما 129. وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْقُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَكُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْفَكُوا تُبِي مُوَمِّنٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوَمِّنُكُمْ بَيْعَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكَ نَبِيَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَّ ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلنا أولادهم ولا ياتون بمغتالين يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك في معروف فبايعوا فبايعهم وأستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَأِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأِسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْكُبُورِ